nesn mi وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ قَالَ قَدْ 1. كلمت قبل وانقوا نوح فكله عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فَ تَ أَذْن وَذَ السَّم إِ بِم إِه مِر قُلْ مَا أَعْمُرُكُمْ قَدْ قُدِرَ وَحَمَنَ 119. ولقد تركناها آية فهل من مدك فكيف كان عذابي ونذر 110. وأقد eee Amo <laughs> إننا xin ن قف ننلَm ف ت ق مص ق lo ن الماء أ الق كل شرب محتضر تو واحدا تن فكانوك شيمل محضر ولا قد يسن قوم 117. قوم لوط بالنذر إن أَوَلَمْ يَذْكُرُوا أَن ذَرَأْنَا لَهُمُ الْأَرْضَ فَهِيَ كَانَتْ 119. ومسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 110. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر نابي ونذر ولقد يسنا القران للذكر فام من ذكر وهل القاضي Savior. وبالليل والزور يوم نسحون نَاشْيَأْقُمْ فَأَمِنْ مُدَّكٍ وَقُلْ ان النمدقين في جنننا نسوا وناذر في ما قعد يصيرت عندما ليكن